Sراط uhm <Tower> الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <in awhile mismos>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 لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً يا وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 ساداتنا وكبراءنا فضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا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 يصلح لكم أعمالكم ويغفد لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين يحملنها واشفقنا بها وحملها الانسان ان انه كان ظنوا من جهله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات